اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا الامر تلك ايات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل الى رجل منهم ان وبشر, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إن هذا لساحر والارض في ستة في ستة أيام ثم استوى للعرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوا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 والذين كفروا لهم شراب من حميم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب واذاب اليم بما كانوا ي والذي جان الشمس ضياءه والقمر نوره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق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 الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اهديهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين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 كذلك نجزي القوم المجرمين، ثم جعلناكم قلاع ففي الأرض من بعدهم لننظر, لننظر كيف تعملون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِم مَّا يَأْتُونَ بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا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 فَقَالَ إِنِّي عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابِي يَوْمَ عَظِيمٍ أَن لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا كَلَّوتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَد لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 قل أتنبعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يسركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلقوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربها فقل إن ثقوب اني معكم من المنتظرين واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم اذا لهم مكرى إن رسلنا يكتبون ما تبكرون هو الذي يسيركم في البن والبح حتى إذا كنتم في وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرح بها جاءت تاريح جاءت تاريح عاصف وجاءه الموج وجاءه الموج من كل مكان وظن بهم دعوا الله مخلصين مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما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 فمثل الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلَ السماء مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطُوا فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنَامُ حَتَّى حَتَّى إِذَا فَهَا وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها, أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس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 والذين كسوا السيئات جزاؤهم بِمِثْلِهَا بمثلها وترهقهم, وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغصيت الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات بمثلها كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل كُما كانكم منتم وشركاكم فزينا بينهم وقال شركاؤكم ما, ما كنتم إيانا تعبدون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 ظل عنهم ما كانوا يفترون هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردو إلى الله مولاهم الحق، وردو إلى إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يَفْتَرُونَ قل من يرزقكم من السماء وَالْأَرْضِ أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج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 كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الحلق ثم يعيده قل الله يبدأ الحلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي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 صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين قبلهم فانظر كيف كان عاقبة أعلم بالمفسدين وإن كذبوا فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي الامي ولو كانوا لا يبصرون ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا, إلا ساعة سَيَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنَّهُمْ يَنبُثُ مِنَ إلا شاعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كثبوا بلقاء الله وما كانوا, وما كانوا محتدين فإذا نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا بينهم بالقسط وهم, وهم لا يظنون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن آتكم عذابه بياضا أو وتعجل منه المجرمون أثم إلى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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسرن دامت لما رأوا العذاب وأسر لما رأوا العذاب وقضي بينهم وهم لا يظلمون